السلام عليكم و ر ح م ة الله تعالى وبركاته الحمد لله و ا ل ص ل ا ة والسلام على سيدنا أ ب ي القاسم رسول الله وعلى آ ل ه وصحبه وسلم يا ربنا تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا و ج د ن ا اللهم تعالى علما مع كتاب الورع ل ل إ م ا م أ ح م د ر ح م ة الله تعالى عليه من ر و ا ي ة ا ل إ م ا م أ ب ي بكر أ ح م د بن محمد بن الحجاج المروزي وفتنا اليوم إ ن شاء الله تعالى مع ا ل ف ق ر ة ا ل س ا د س ة من كتاب الورع و ك أ ن م ا كلما دخلنا في هذا الكتاب كلما وجدنا أ م انماطا ا جديدة م الورع ل ك وجدنا ج د ي د ة من الورع يربي بها ا ل إ م ا م أ ح م د ر ح م ة الله تعالى عليه أ ص ح ا ب ه من ط ل ب ة العلم ط ل ب ة حديث النبي صلى الله عليه وسلم والسعيد من ا ت ع ب والسعيد من عمل بما علم والسعيد من أ د ر ك في هذه ا ل س ا ع ة س ا ع ة ت و ب ة وانابه وعلم أ ن كل ما في الدنيا لا يستحق أ ن يلتفت إ ل ي ه ا قال أ ب و بكر أ ح م د بن محمد المروزي ر ح م ة الله تعالى عليه سمعت أ ب ا عبد الله يعني ا ل إ م ا م أ ح م د ر ح م ة الله تعالى عليه قال سمعت ق قال سمعت ابا ل سمعت أ عبد الله يعني احمد ا بن حنبل رحمه الله تعالى عليه وذكر ورع ايوب ا بن النجار فقال قال كان خرج من ماله كله كان خرج من ماله كله ماله من خرج قال احمد قد ر أ ي ت ه ب م ك ة ومعه رشاء يستقي به من د ئ ر زمزم قال ابو بكر المروزي قلت لابي عبد الله قد قال قادم الديلمي قيل لابراهيم بن ادهم الا تشرب من زمزم فقال لو وجدت رشاء او د ل و ا لستقيت وقيل لوهيب بن الورد أ ل ا تشرب من زمزم فقال ب أ ي دلو قال أ ب و عبد الله أ ح م د بن حنبل ما ظننت أ ن وهيبا قال هذا ولا ظننت أ ن أ ح د ا نظر في هذا غير أ ي و ب ا بن النجار أ ق ر أ النص م ر ة أ خ ر ى لعل الله تعالى يفتح علينا ب ا ل ت أ د ب ب أ د ب هؤلاء الصالحين قال سمعت أ ب ا عبد الله القائل أ ب و بكر المروزي سمعت أ ب ا عبد الله يعني ا ل إ م ا م أ ح م د ر ح م ة الله تعالى عليه وذكر ورع أ ي و ب بن النجار فقال قد كان خرج من ماله كله قال قد ر أ ي ت ه ب م ك ة ومعه رشاء يستقي به من بئر زمزم الرشاء الحبل الذي يربط به الدلو الذي يدلى في البئر ومعه رشاء يستقي به من بئر زمزم قلت ل أ ب ي عبد الله يقول أ ب و بكر قد قال خادم الديلمي قيل لابراهيم بن ا ذ ه م الا تشرب من زمزم فقال لوجدت لو رشاء او دلوا لاستقيت وقيل لوهيد بن الورد الا تشرب من زمزم فقال باي دلو قال ابو عبد الله ما ظننت ان وهيدا قال هذا ولا ظننت ان احدا نظر في هذا غير ان يوجب للنجار هذا الخبر ورد في كتاب العلل و م ع ر ف ة الرجال للامام احمد ب ص ي غ ة اخرى ربما تعطي ضوءا على فهم الحديث السريع قال عبد الله بن الامام احمد ر أ ي ت ايوب ا بن النجار ومعه رشاء, عفوا ومعه رشاء يعني د ل و ا يستقي به من زمزم يعني لم يكن يستقي برشاء هؤلاء هذا النص يلقي ضوءا على النص الاول راه يحمل دلوا في ر و ا ي ة أ خ ر ى صغيرا له رشاؤه حبله يدليه في بئر زمزم ويتقي وحده لا يشرب من دلاء هؤلاء من هؤلاء يعني ا ل أ م ر ا ء والحكام الذين وضعوا الدلاء على زمزم كان الحكام قد ج ا ء و ا الى زمزم وجعلوا عليها بكرات ودلاء وجعلوا يستقون منها ويشرب الناس واهل الورع نظروا الى اموال هؤلاء الامراء فوجدوا ان اموالهم ربما شابها الغصب والظلم واخذ اموال الناس بالباطل فكان اهل الورع يرفضون ان يشربوا من زمزم لماذا لان الدلو الذي اخذ به هذا الماء دلو امير ماله في اصله غصب او ظلم فهذه ا ل ح ك ا ي ة نمر الان على الرجال الذين ورد ذكرهم في هذا الاثر من اثار الورع ايوب بن النجار ايوب بن النجار ا بن زياد حنفي اي من بني ح ن ي ف ة يمامي من ا ل ي م ا م ة كان قاضيا ب ا ل ي م ا م ة اصل ماله اذن من مال ا ل ي م ا م ة عفوا من مال القضاء الذي كان يقضي فيه في ا ل ي م ا م ة يعني أ ص ل ماله من مال السلطان فتيقظ فيه الورع فخرج من ماله بمعنى أ ن ه تصدق بكل ماله وما ترك منه شيئا وخرج هكذا لا شيء له من المال قال احمد بن م ح م د ا ل ر ح م ة الله تعالى عليه في وصفه قال شيخ ث ق ة رجل صالح عفيف كل هذه الالقاب لهذا الرجل الصالح قال عمر بن يونس حدثنا ايوب بن النجار وكان من افضل اهل اليمامه قال محمد بن مهرام الرازي كان يقال انه من الابدال والابدال المحافظون على الورع من اهل ا ل س ن ة ممن ي أ خ ذ بالكتاب و ا ل س ن ة فاذا س أ ل الله اعطاه الله رب اشعث اغبر لو اقسم على الله لابر هؤلاء الابدال ولا يظن أ ن ا ل أ ب د ا ل هم ما يقال عنهم ا ل ب ه ا ل ي ل الذين لا يعرفون كتابا ولا س ن ة و إ ن م ا يعرفون ب ا ل ب ه ل ل والهبل ويقال هو من ا ل أ ب د ا ل لا ا ل أ ب د ا ل الذين يلتزمون الكتاب و ا ل س ن ة ويعملون في دقائق الورع ويرزقهم الله سبحانه وتعالى من فضله ما لا يعطي غيرهم ف إ ذ ا رفع يده وقال اللهم اللهم لم تكد يده تنزل حتى يكون الذي طلب ولا يطلب من الله إ ل ا ما يرفع الله به كرب الناس قال الامام أ ح م د ر ح م ة الله تعالى عليه شيخ ث ق ة رجل صالح عفيف و ك ل م ة عزيز لا يقصد بها ع ف ة العرض فحسب و إ ن م ا ع ف ة النفس أ ي ض ا لا يتطلع إ ل ى ما عند الناس ورد في النص أ ي ض ا وهيب بن الورد وهو عالم عابد رباني وذكرنا معنى الرباني في ا ل م ح ا ض ر ة ا ل م ا ض ي ة من الرب ومن ا ل ت ر ب ي ة يربي الناس على صغار المسائل قبل كبارها والرباني الذي يتعلق بالله سبحانه يتعلق بربه لا يعرف غيره قال ابن المبارك الامام العالم المجاهد الجواد ر ح م ة الله تعالى عليه قال قيل ل ي ه ي د قيل ل و ه ي د يجد طعم ا ل ع ب ا د ة من يعصى العاصي يجد طعم ا ل ع ب ا د ة قال لا ولا من يهم ب ا ل م ع ص ي ة من اجل هذا ت ق ص قلوبنا من اجل هذا لا نجد ح ل ا و ة الايمان من اجل هذا يغيب عنا ي و الصالحين في الركعات والسجاد قال قيل لوهيب يجد طعم ا ل ع ب ا د ة من يعصى قال لا ولا من يهم ب ا ل م ع ص ي ة الهم ب ا ل م ع ص ي ة يذهب ب ح ل ا و ة الايمان ثلاث من كن فيه وجد بهن ح ل ا و ة ا ل إ ي م ا ن أ ن يكون الله ورسوله أ ح ب إ ل ي ه مما سواهما لا يعرف إ ل ا الله ولا يعرف إ ل ا الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقدم على أ م ر الله و أ م ر الرسول شيئا من حظه وحظ نفسه وحظ آ ل ه الامر لله الامر للنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام حظه من الدنيا ما امر الله به وما امر به النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وان يحب ا ل م ر أ ة لا يحبه الا لله وهو اوثق عورى الايمان الحب في الله والبغض في الله و أ ن يكره أ ن يعود في الكفر كما يكره أ ن يقذف في النار هذه التي يرزق بها العبد ح ل ا و ة ا ل إ ي م ا ن فمن هم ب ا ل م ع ص ي ة أ ي ن هو من أ م ر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم ولذلك ب ش ف ا ف ي ة هذا الورع الصالح قال لا يذوق ح ل ا و ة ا ل إ ي م ا ن ولا يذوق طعم ا ل ع ب ا د ة وانما هي حركات يركع ويسجد فاذا س أ ل ت ه ماذا ق ر أ الامام قال لا ادري اذا كنت ماذا تقول في ا ل ص ل ا ة اذا ماذا كنا نقول في ا ل ص ل ا ة ماذا ق ر أ الامام قلنا لا ندري اذا كنا نتحرك وراءه اذا سجد سجدنا واذا قام قمنا لا ندري في اي ر ك ع ة نحن ولا ندري ما يقول يدعو ونقول امين امين لا ندري ما يدعو ما ينفعنا ابدا الا هذه ا ل و ص ف ة ان ندع المعاصي معاصي الجوارح ومعاصي القلوب حتى نتطعم ل ذ ة ا ل ط ا ع ة حتى م ذ و ق ح ل ا و ة الخشوع حتى تصير قلوبنا من القلوب المنيبه ك ذ اذا ذكر الله اشرقت قلوبنا واذا ذكرت الدنيا والمناصب والجاه والمكان ق ب د ت قلوبنا قال ابو يزيد عبد الرحمن بن مصعب صحبت الساده سفيان الثوري الذي قيل يوم مات اليوم مات الورع وصحبت بني حي عليا والحسن وصحبت وهيدا بن الورد ف ص ح ب ة الصالحين كلها خير ت ذ ك ر في مجالس الورع ليتعلم الناس الى من يجلس العبد الصالح و إ ل ى من يتحدث العبد الصالح ومع من يكون من العبد الصالح هذه المواطن تعلمنا أ ن ه ينبغي ل م ا ان نجلس إ ل ى من ينفعنا في ديننا اما جلسات الدنيا قال فلان وعاد فلان وتحدث فلان وتكلم فلان جلسات الدنيا يا أ ح ب ا ب ن ا فيها كل الذي لا يرضي ربنا سبحانه وكان وهيب ا بن الولد لا يصلي تحت الظلال في المسجد الحرام م س ج د الحرام ا ل ك ع ب ة وحولها الميدان الذي حولها جاء ا ل ظ ل م ة وجعلوا اماكن م ض ل ل ة يصلي فيها الامراء وابناء الامراء ومن معهم فكان لا يحب ان يصلي فيها يصلي في الشمس في الحر او في القر ولا يصلي حيث يصلي ا ل ظ ل م ة ولا في الاماكن التي بنيت بمال ا ل ظ ل م ة ما للامراء الذي يشوبه الغصب نعوذ بالله وكان له دلو صغير يستقي بها من زمزم هذا ا و ه ي ب بن صالح وايوب النجار مثله يستقي بها من زمزم وكان يقول لو كان لي جناحان لطرت بطير ا ج ن ا ح ي ن لا قال لا ادخل من ابواب المسجد التي شيدها وبناها الامراء من المال الذي فيه ش ب ه والمال الذي فيه غصب نعوذ بالله و ر أ ي ت من اهل الورع من يتحرى من أ ي أ ب و ا ب الحرم يدخل فيكره باب كذا وباب كذا ويحب باب كذا وباب كذا ل س ب ب ا ل أ س م ا ء التي توضع عليها عن زهير بن عباد قال كان فضيل بن ع ي ا ب ووهيد بن الورد وعبد الله بن المبارك جلوسا كان الفضيل بن عياب بن و و ه ي ا بن الورد ي وعبد الله بن المبارك جلوسا فذكروا الرطب فقال وقد و او ه ي جاء الرطب يعني دخل اواني الرطب فقال عبد الله بن المبارك رحمك الله هذا اخره اهل الصلاح لا يعلمون بالدنيا لا رطب منها ولا يا بس اولم ت أ ك ل ه قال لا قال ولم ا قال أ ب و هيل ن ذ ك ر هنا ا ل إ م ا م أ ح م د الذي كان يكره ا ل أ ك ل من ب غ د د ا من غ ل ة بغداد ومن طعام السواد قال ولم ا لا م ت أ ك ل من الرطب قال بلغني أ ن عامه أ ج ن ة م ك ة أ ج ن ه م ك ة يعني ج ن ا ي ا ل م ك ة ا ل ب ل ا اللي في م ك ة كله أ ن عامه أ ج ن ة م ك ة من الصوافي والقطائع الصوافي ما اصطفاه ا ل أ م ر ا ء ل أ ن ف س ه م والقواطع ما أ ع ط ا ه ا ل أ م ر ا ء لفلان أ و علان يعني كله من المال المغصوب الذي فيه ش ب ه ة فكرهتها ترك اكلها فقال عبد الله بن المبارك يرحمه الله قال له يرحمك الله أ و ل ي س قد رخص في الشراء من السوء نحن نشتري ب أ م و ا ل ن ا من السوق اذا لم تعرف الصوافي والقطائع منه من والا ضاق على الناس خبزهم وهو ا ل أ س ا س في الطعام اوليس عامه ما ياتي من قمح مصر انما هو الصوافي والقطائع ولا احسبك تستغني عن القمح فسهل عليك عبد الله بن المبارك الورع المجاهد المرابط يهون علي يعني أ ن ت تدفع مالك فسهل عليك فماذا جرى أ غ م ي عليه لماذا ل أ ن ه ي أ ك ل من قمح مصر وما كان ي ع ر ف أ ن قمح مصر أ ي ض ا من الطوافي والقطائع قال الفضيل ا بن عياض لعبد الله بن المبارك ما صنعت بالرجل فقال ا ب ن المبارك ما علمت ان كل هذا الخوف قد اعطيه اعطيه ما ان الله اعطاه علمت هذا كل الخوف فلما افاق ابو هيب قال يا ابن المبارك دعني من ترخيصك لا جرم لا اكل من القمح ا م أ الا ن كما ل ن غلة غ ب د د كما ياكل المضطر من الميته ل أ ن وعن أ ب ي عبد الله بن الجلال قال أ ع ر ف من أ ق ا م ب م ك ة ثلاثين سنه لم يشرب من ماء زمزم إ ل ا ما استقاه بركوته ورشائه الركوة الدلو والرشاء الحبيل ما شرب من زمزم من الماء الذي يوضع للناس إ ل ا ما أ خ ذ ه من نفسه واستقاه من البئر بيده ولم يتناول من طعام جلب من, من, من مصر شيئا كل الذي ي أ ت ي من مصر لا ي أ ك ل منه قال ابن مبارك ما جلست إ ل ى أ ح د كان أ ن ف ع لي مجالسه ة من م ي يأكل د كان لا يأكل من الفواجه مهيب د ا ل ر ط الجصة اللي اسمعناها كان لا ي أ ك ل من ا ل ف و ا ج ه وكان إ ذ ا انقضت ا ل س ن ة وذهب في الفواكه يكشف عن بطنه وينظر إ ل ي ه ويقول يا و ه ي د ما أرى ما ارى ما أ تركك الفواكه ضرك شيئا تركت الفواكه تركك الفواكه ما ضرك شيئا يحدث بطنه ونفسه أ ن ترك الحلال من الفواكه الذي يشريه بماله ما ضره شيئا قال بشر الحافي ما أ ع ر ف عالما إ ل ا وقد أ ك ل بدينه إ ل ا وهيب بن الورد و إ ب ر ا ه ي م بن أ د ه م وفلان وفلان وذكر أ ئ م ة من أ ئ م ة الورع إ ن م ا ذكر رؤوسهم و إ ل ا فهناك من لم ي أ ك ل بدينه شيئا ك ا ل إ م ا م أ ح م د ر ح م ة الله تعالى عليه قال السري السقطي أ ر ب ع ة كانوا في الدنيا أ ع م ل و ا انفسهم في طلب الحلال ولم يدخلوا اجوافهم إ ل ا الحلال ذكره و ه ي ب ا منهم أ م ا هذا السري السقطي فقد ذكره, اللي هذا الخبر ذكره الامام ذ ي يذكر ه الخبر ا ل ذكره إ ا ل ز ه ب ي وقال إ م ا م ق د و ة شيخ ا ل إ س ل ا م أ ب و الحسن البغدادي قال السقطي صليت وردي ل ي ل ة ومددت رجلي في المحراب يعني مدد رجل في فنوديت ي المحراب ف جاءني نداء يا سري كذا تجالس الملوك ف ض م ن ت ه ا و ق ل وعزتك لا مددتها منع نفسه م د د رجله مطلقا من نداء جرى على قلبه أ و سمعه من أ ح د صالحي الجن أ و من أ ي شيء قال أ ب و بكر الحربي سمعت السري السقطي يقول حمدت الله م ر ة د ق ة الورع يا اخوانا حمدت الله م ر ة ف أ ن ا أ س ت غ ف ر من ذلك الحمد منذ ثلاثين س ن ة قال يوما الحمد لله فهو يستغفر الله من ك ل م ة الحمد لله منذ ثلاثين س ن ة كانت له حانوت في السوق واحترق السوق فجاءه رجل يجري قال أ ب ش ر قال ماذا قال ك ل م ة ح ا ن و ت ه قال له الحمد لله قال فهو ثم تفطنت ان هذه من الخطايا يحمد الله على س ل ا م ة الدنيا هذه من الخطايا فهو يستغفر الله من ذلك الحمد منذ ثلاثين س ن ة نفوس ربيت على ا ل ط ا ع ة وعلى التعلق ل ل ه فاذا خرجت ك ل م ة حمد في غير موطنها فهو يجد في قلبه ح س ر ة أ ن ه انها صدرت د ل ل ي ا أ ن صدرت في أ م ر من أ م و ر الدنيا يقال أ ن السري السقطي الثقطي ر أ ى ج ا ر ي ة سقط من يدها اناء فانكسر ف أ خ ذ من دكانه إ ن ا ء ف أ ع ط ا ه ا فراه معروف الكرخي وهو رجل من العباد السلاح ف ذ ا ل ه قال بغض الله اليك الدنيا يعني الله يكرهك الدنيا قال السري ا ل سقطي فهذا الذي انا فيه من بركات معروف د ع و ة من رجل صالح دعوة من رجل صالح ك ن بركات و ر ا ء يردها د ا إلى فلش ل ع ونصره ة و ة المظلوم ليس س ل ة ونصرة الضعيف ليست س ه ل ة حين ي ك س ر إ ن ا ء من ج ا ر ي ة وتعود إ ل ى البيت فتضرب وتؤذى أو تعود إلى البيت ومعها البيت إلى إ ل ا ن ا ء ن ص ر ة الضعيف أ م ر ه ا عظيم ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرج على الضعفاء ويمنع من ظلمهم ويدعو إ ل ى نفقتهم أ م ا إ ب ر ا ه ي م بن أ د ه م الثالث الذي ذكر في هذا المثل هو إ ب ر ا ه ي م بن أ د ه م بن منصور بن يزيد بن جابر قال ا ل أ ئ م ة ا ل ق د و ة ا ل إ م ا م العارف كلها أوصاف الذين يأخذون بهذه الكتاب الذين ل بهذه أوصاف ا يأخذون و سيد ن ة س الزهاد أ ب و إ س ح ا ق العجلي وقيل التميمي ا ل خ ر ط ا ن ي البلقي ينسب المرء إ ل ى البلاد وينسب إ ل ى القبائل ولا حرج في أ ي ن س ب ة ينتسب إ ل ي ه ا المرء من مثل هذه ا ل أ ن ث ا ل نزيل الشام صاحب الثوري ل امام ح ظ و ا في الثوري إ الورع هؤلاء أ ص ح ا ب ه والفضيل الورع عياض بن من أئمة الورع قال النسائي هو ث ق ة م أ م و ن أ ح د الزهاد وذكره بشر الحافي في ا ل أ ئ م ة العلماء الذين لم ي أ ك ل و ا بدينهم قال إ ب ر ا ه ي م بن أ د ه م الناس أربعة في ا ل و ر ع أ ر ب ع أصناق الناس أربعة الناس في الورع فمنهم ورع عن القليل والكثير فمنهم ورع عن القليل والكثير. ومنهم ورع عن القليل. واذا ر ع عن ل ل ل ق ي والكثير إ أ ش ر ف على الكثير لم يتورع عنه ورع عن القليل والكثير ورع عن القليل ف إ ذ ا وجد الكثير لم يتورع عنه ومنهم ورع عن الكثير ويدنس ورعه بالقليل ب ت ي ل ر س عن الحاجه ا ل ه ا ئ ف ة فيدنس ورعه بالقليل ومنهم من لا يتورع عن قليل ولا ك ث ي ر قال عبد الرحمن بن مهدي قلت لابن المبارك إ ب ر ا ه ي م بن أ د ه م ممن سمع قال قد سمع من الناس وله فضل في نفسه صاحب سرائر ما ر أ ي ت ه يظهر تسبيحا حتى ت س ب ي ح بشبيه حتى التسابيح يخفيها لا يظهرها للناس ما ر أ ي ت ه يظهر تسبيحا ولا شيئا من الخير ولا أ ك ل مع قوم قط إ ل ا كان آ خ ر من يرفع يده بطانه و ر غ ب ة في الطعام أ م ر غ ب ة في جبر خاطر من ي ت أ خ ر في الطعام حتى في هذه يعلمنا ا ل أ د ب حتى في هذه يعلمنا الورع ر ح م ة الله تعالى عليهم عن إ ب ر ا ه ي م بن أ د ه م قال الزهد فرض وهو الزهد في الحرام الحرام نزهد فيه فرض لا يجوز لنا في الحرام إ ل ا أ ن نزهد فيه وزهد سلامه ة و وهو ا ل ز د في الشبهات ه و الزهد في الشبهات وزهد فضل وهو الزهد في الحلال ز ه د ا ل د ي ن تزين إ ي م ا ن العبد أ ن ي ذ ه ب حتى في الحلال زهد الشبهات زهد سلامه ليسلم الدين الزهد ا ل ف ر د الزهد في الحرام و أ ن ا أ ق ر أ كلامه قلت سبحان الله والله ل ك أ ن ه يخرج من م ش ك ا ت ا ل ن ب و ة كيف رزق هؤلاء مثل هذا الكلام إ ن م ا رزقوا هذا بالدين والورع رحمة عليهم. الله تعالى عليهم. نعود الى الاثر ل ن ق ر أ ه حتى ندخل الى ما فيه من لطائف قال الامام ابو بكر المروزي سمعت ابا عبد الله وذكر ورع ايوب ا بن النجار فقال قد كان خرج من ماله كله لان اصل ماله الذي ت أ ه ل ه من راتبه الذي كان يتقاضاه على القضاء من مال السلطان فتنزه عنه قال قد ر أ ي ت ه ومعه رشاء يستقي به من بئر زمزم فهمنا أ ن ه إ ن م ا كان يستقي تنزها عن الرشاء وعن الدلو الذي وضعه السلطان تنزها عن مال ا ل أ م ر ا ء الذي يشوبه ما يشوبه من الغصم يشوبه وغيره قلت ا ل أ ب ي عبد الله قد قال ق ا د م الديلني قيل ل إ ب ر ا ه ي م بن أذهب أ ل ا تشرب ب من زمزم نعوذ ا ل ل ه م ن الا ش ي ط ن الرجيم ألا تشرب من زمزم فقال لو وجدت رشاء او دلوا لاتقيت ل أ ن الرشاء والدلو صارت للسلطان قيل ل ه ه ي د بن الورد أ ل ا تشرب من زمزم فقال ب أ ي دلو ي ن حتى زمزم منعوا انفسهم منها ورعا ل أ ن الدلاء صارت للسلاطين قال أ ب و عبد الله ما ظننت أ ن وهيدا قال هذا ولا ظننت أ ح د ا نظر هذا غير أ ي و ب بن النجار طبعا في التراجم التي ق ر أ ن ا ه ا وجدنا أ ن بعض ا ل أ ئ م ة أ ي ض ا نظر في مثل هذا ا ل أ م ر ما فيه من لطائف د ق ة ا ل إ م ا م أ ح م د ر ح م ة الله تعالى عليه ورقته وهو يرصد أ ف ع ا ل الصالحين من أ ه ل الورع ربما لو أ ح د ن ا ر آ ه ومعه رشاء ومعه دلو ما تفطنا الى أ ن ه حمل الرشاء والدلو لئلا يشرب من ماء شابه ما لكن ل ل ل س ط ا ن ا ل إ م ا م أ ح م د الذي يفتش عن أ خ ب ا ر الورع ويربي ذريته على هذا ولده صالح يقول كان أ ب ي إ ذ ا جاء رجل من أ ه ل الزهد والورع تفقدني وطلب مني أ ن أ ج ل س ل أ ن ظ ر كيف يكون أ م ر ه حتى أ ت ر ب ى على ذلك و أ ت ع ل م منه يربي ولده على أ خ ب ا ر أ ه ل الورع عمليا إ ذ ا ر أ ى ورعا تعال يا ولدي اجلس هنا و أ ن ا ر أ ي ت أ ه ل الصلاح ي أ م ر و ن أ و ل ا د ه م بذلك ويحرصون على أ ن ي أ ت ي أ ه ل الدين والصلاح ومن يحسبونهم كذلك إ ل ى بيوتهم تعال يا ولدي اجلس إ ل ى هذا اسمع من هذا تعلم من هذا حتى يعلمه ذلك ولهذا ينبغي أ ن ندعو أ و ل ا د ن ا لمثل هذا الدرس الذي يعلمنا دقائق الورع فيتعلم أ و ل ا د ن ا ذلك ويتربوا عليه وننقل ما نسمعه ل أ ه ل ن ا في بيوتنا كما كان ا ل أ ن ص ا ر يفعلون إ ذ ا عادوا إ ل ى بيوتهم نقلوا ما تعلموا من ا ل ق ر آ ن والعلم إ ل ى أ ه ل ي ه م هذه مسائل د ق ي ق ة لا تكاد تذكر في د ي و ت الله إ ل ا قليله فينبغي أ ن نتربى عليها كما كان ا ل إ م ا م أ ح م د رحمه الله تعالى عنه يفعل وكما كان يربي وكان ا ل إ م ا م أ ح م د رحمه الله يسمع هذا الكلام ويطبعه على ص ف ح ة قلبه النقيه يتزود به لكل ما يفعل ولكل ما يقول ولذلك لما امتحن عليه رضوان الله تعالى ب م ح ن ة ا ل مبتدعه الذين أ ر ا د و ا أ ن يقولوا الناس ما لم يقل الله ورسوله وقدم ا ل إ م ا م أ ح م د للسياط يضرب قالوا له عليك ب ا ل ت ق ي ة يعني قل ك ل م ة لا تعتقدها من الكلام المحتمل ترضيهم بها قل اي ح ا ج ة ترضي هؤلاء الظلمه وفي الوقت نفسه تعينك على ان تبقى في دعوتك ودينك وعلمك قال لهم ماذا افعل بحديث خ ب ا ب الامام احمد رحمه الله عندما يقوم في اي م س أ ل ة من المسائل انما يهتدي بكتاب وسن قال ماذا أ ف ع ل بحديث خباب قد كان يؤتى بالرجل فيمن كان قبلكم فيوضع المنشار في مفرق ر أ س ه فينشر حتى يقع شقاه لا يرده ذلك عن دينه قال أ ن ا ما أ س ت ط ي ع قالوا ف أ ي س ن ى منه فجلد ر ح م ة الله تعالى عليه و ض ر ب وسجن مع السراق وصاحب, الشبهة وصاحب التهمه ش ب وصاحب ه ة ا ل سجل مع هؤلاء عليه رضوان الله تعالى ولا أ ن يقول ك ل م ة م و ه م ة ر ح م ة الله تعالى على ا ل إ م ا م أ ح م د فهو حين يرى رجلا من أ ه ل ا ل و ر ا ء أ و يسمع خبرا من أ خ ب ا ر ا ل و ر ا ء على هديهم يمشي وعلى سننهم يمضي وهذا الذي يجب أ ن يكون فينا وهذا الذي يجب أ ن يكون فينا و أ ن نستعين بالله ونستغيث الله أ ن يشرح صدورنا للعلم و أ ن يشرح صدورنا للعمل سمعت واعظنا أن س يذكرنا حديث الذي يدور في أ ق ت ا ب بطنه في النار كما يدور الحمار في الرحى ف خ و ف ن ا وذكرنا وعلمنا أ ن ه ينبغي قبل أ ن نقول أ ن نعمل بما نقول ولذلك باب الورع هذا ينبغي أ ن نزينه بالعمل و أ ن نجعل ز ي ن ة العمل ت ا ب ع ة له ف إ ذ ا كان في صدري شيء من حب الدنيا أ ت خ ل ص منه و أ د ع و الله أ ن يخلصني منه واستغيث الله أ ن يخرجه من قلبي و إ ذ ا كان في يدي بطش أ و أ ذ ا أ خ ر ج ت ه و إ ذ ا كان في ن ا ل ي شبهه توته و إ ذ ا و إ ذ ا و إ ذ ا فنخرج من دروسنا هذه وقد تبنا إ ل ى ربنا وتعلمنا الورع ف إ ن لم تفعل فحاول أ ن تفعل ف إ ن لم نفعل ف ن ح ا و ل ذلك ولننوي ونحن في مجلسنا هذا صادقين أ ن نكون من أ ه ل الورع و أ ن نكون من أ ه ل الدين والصلاح و أ ن نعمل بما نتعلم و أ ن نقبل جادين على ربنا سبحانه وتعالى و أ ن نخرج من مهازل الدنيا ومهازل الشياطين التي تحاول أ ن تاسرنا وتخرجنا أ ن من كل باب من أ ب و ا ب الخير ا ل م ا م احمد رحمه الله يرصد ويأخذ يعلم ودلوا حبلا بي درسا أمة ويأخذ منه منه بعد أ ل ف م ي ن س ن ة من وفاته عليه رضوان الله تعالى قد كان ا ل إ م ا م أ ح م د رحمه الله تعالى يقول كان يقال عند ذكر الصالحين تتنزل ا ل ر ح م ة عند ذكر الصالحين تتنزل ا ل ر ح م ة فالمجالس التي يذكر فيها أ ح م د ووهيد و أ م ث ا ل هؤلاء من أ ه ل الدين والصلاح هذه مجالس ت ت م ز ل فيها ا ل ر ح م ة وروي مثل ذلك عن سفيان الثوري رحمه الله إ م ا م الورع روي عنه أ ي ض ا أ ن ه قال عند ذكر الصالحين ت ت م ز ل ا ل ر ح م ة فهو منهج ا ل أ ئ م ة العظماء في ت ر ب ي ة أ ه ل الدين على الورع والصلاح فيه أ ن الاطلاع على أ ح و ا ل الصالحين يقفنا عند حدود أ ن ف س ن ا ف ن ع ر ف حقائقنا نكتشف أ ن ن ا مهما حسبنا من أنفسنا خيرا لازلنا في أ و ل الطريق ن س أ ل الله أ ن نكون على الجاده وعلى الطريق الصواب الذي ينقلنا د ر ج ة د ر ج ة حتى نكون من أ ه ل الورع ومن أ ه ل الدين هذه المسائل ا ل د ق ي ق ة في الورع تعلمنا ان الورع دقيق قليل فينا و أ ن ه ينبغي أ ن نكون من أ ه ل الورع و أ ن ن ت أ س ى بهؤلاء و أ ن نجتهد أ ن نكون معهم على الجاده فيه أ ن العبد الصالح الورع يفر من المال فمال ا ل ش ب ه ة ليس ج ب ي ر ا ب ا ل ع ن ا ي ة والواجب في حق أ ه ل الورع الخروج من الشبهات ومن أ م و ا ل الشبهات فمن أ ر ا د طريق الورع ترك الدنيا وترك كل شيء ولو يتوحش في الصحارى خير له من مال الشبهه ي أ خ ذ غنما يتبع بها منابس القصر يفر بدينه من الفتن فتن الدنيا التي تفتتن القلوب خرج أ ي و ب بن النجار من ماله ل أ ن ه تقاضاه على القضاء ف أ د ر ك ت ه ن ع م ة الورع بعد فترك كل ذلك وقد اتى ا ل إ م ا م أ ح م د رحمه الله م خ ة أ خ ت بشر الحافي أ ن تخرج من مالها كله لما غزل الطاقتين بضوء الظالم وسراجه حين مر ببيتها قال بشر الحافي تعلمت الزهد من أ خ ت ي ف إ ن ه ا كانت تجتهد الا ت أ ك ل مما لمخلوق فيه صنع ر أ س مالها دانقين كل مالها دانقين تشتري صوفا تغزله تبيعه ثم ت أ ك ل به غزلت بضوء السلطان يوما ف أ ف ت ا ه ا ل إ م ا م أ ح م د رحمه الله أ ن تخرج من الدانقين من كل ر أ س م ا ل ه ا قال ويعوضك الله خيرا فخرجت منها ف خ ر ج تماما ن ه ت م ا كما خرج أ ي و ب ا بن النجار من كل ماله طلبا لما عند الله سبحانه وتعالى هذا ا ل إ م ا م أ ح م د رحمه الله يمضي عليه اليوم ا ل أ و ل وهو لا يجد ما ي أ ك ل من مال لا شبهه فيه ثم يمضي اليوم الثاني ولا يجد ما يأكل من مال لا ما يجد فيه من شبهة ث م يمضي ا ل ي و م ا ل ث ا ل ث ث ل ايام ث ة أ و ا ل إ م ا م أ ح م د ربما كان عمره فوق الستين لا يجد ما ي أ ك ل ه من مال لا شبهه فيه حتى أ ر س ل إ ل ى بعض إ خ و ا ن ه يستقرضه شيئا من دقيق فجاء الدقيق وما أ ن وصل الدقيق حتى وصل إ ل ي ه خبزا قال كيف صار خبزا س أ ل ورع يتورع في كل شيء كيف صار هذا الدقيق خبزا بهذه ا ل س ر ع ة قالوا كان تنور ا ل صالح م س ج ر ا كان فرن ابنك ص ا ل ع مولع قال خذوه طاول ث ل ا ث ايام جوعا ويرى الرغيف الساخن امامه ويقول خذوه لماذا خذوه لان فيه بعض مال الشبهه ولده صالح كان قد قبل مال السلطان وكان ابوه ع احمد بن م حنبل رحمه الله نهاه عن ذلك وكان بين, بين البيتين بيت صالح وبيت والد كان في باب ف أ م ر ب إ غ ل ا ق ه بسده بنى له جدارا و أ غ ل ق ه الباب الذي ت أ ت ي ك منه أ م و ا ل الشبه هو ا ل ل ي سد و استريح ر ح م ة الله عليه ومن أ خ ب ا ر صالح الذي تبسط أ و ل ا ل أ م ر في قبول ه د ي ة السلطان أ ن ه أ ر س ل قاضيا يوما إ ل ى أ ص ب ه ا ن فجاء في المسجد الجامع وهو يلبس ثياب القضاء و ق ر أ كتاب التكليف كل فصالح ا بن أ ح م د ا بن محمد ا بن حنبل قاضيا عليكم قال فجعل يبكي بكاء كثيرا الكتاب ي ق ر أ وهو يبكي بكاء كثيرا فلما سكت من بكائه جعلوا يواسونه والله ما ببلدنا أ ح د إ ل ا يحب أ ب ا ه ف و ا ل ل ه إ ن ي أ ح ب أ ب ا ه و أ ق س م عليكم أ ن تحبوا أ ب ا ه ف و ا ل ل ه لقد حفظ دين ا ل أ م ه ر ح م ة الله تعالى عليه و أ ن ض ى فيها العزائم لما أ ر ا د المترخصون له أ ن يترخص وقبل أ ن يضرب ا ل إ م ا م أ ح م د يضرب في الله ولا يترخص ا خ و ة و ا ح د ة وقد جاز له والله أ ن يترخص فلذلك والله نحبه ونحب من يحبه ر ح م ة الله تعالى عليه قالوا ما ببلدنا إ ل ا من يحب أ ب ا ك قال أ م ك ا ن ي اني ذكرته لما جلت المجلس وجعلوا ي ق ر ؤ و ن كتاب التكليف قال أ ب ك ا ن ي أ ن ي ذكرته ويراني في حالي هذه ثم قال كان أ ب ي يبعث خلفي إ ذ ا جاء رجل زاهد أ و متقشف ل أ ن ظ ر إ ل ي ه تعال يا ولدي شوف ت ع اهل الصلاح وتعلم منهم عمليا يحب أ ن أ ك و ن مثله ومثلهم ولكن الله يعلم ما دخلت في هذا الامر إ ل ا لدين غلبني وكثره عيال كثرة العيال والديون جعلته يقبل القضاء في زمن احمد بن حنبل في زمن أحمد بن حنبل. ونحن دخلت الدنيا إ ل ى قلوبنا وصرنا نتشوف اليها ويعجبنا أ ن نكون قضاء أ و وزراء أ و أ ص ح ا ب رتب أ و ن ح و ذلك الدنيا دخلت إ ل ى قلبي الدنيا دخلت إ ل ى قلوبنا فينبغي أ ن نتنبه يبكي يخشى لو أ ن والده ر آ ه ووالده م ا و أ م ا يراه لكن العلماء والشهداء يستبشرون بالذين لم ي ل ع ق و ا بهم ولعل هذا من هذا وذكر ا ل أ ئ م ة أ ن ا ل أ م و ا ت ي ع ي ق و ن من أ خ ب ا ر أ ه ل ه م فيسرهم ما يعلمون من خبر الخير فيهم و ا ل م س أ ل ة فيها خلاف بين العلماء ردها بعضهم وقبلها بعضهم واستدلوا ب ا ل أ د ل ة ما أ ن ت م أ س م ع لما أ ق و ل منهم وبعضهم قال هذا خاص بالنبي وبعضهم قال هذا عام ف الامام و يجري للأحياء والله تعالى أعلم ولعل هذا من هذا. الإمام احمد الإمام أ يربي ولده على الصلاه يجوع أ ي ا م ا ث ل ا ث ة ولا ي أ ك ل خبزا هو اقتربه ل أ ن ه خبز في سنور ولده سنور الفرن يا إخواننا. في س ن و ر ولده الذي هدية السلطان. الامام ل ل ل س ط ا ا ا ن احمد خرج ر ح م ة الله تعالى عليه الى ل ي من من العراق الى اليمن يطلب علم عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله فانقطعت به النفقه معاكم دينار انتهت ا ل د م ا ن ي ر ف أ ك ر ا نفسه مع بعض الجمالين إ ل ى أ ن و ا ط صنعاء صار يشتغل مع الجمال شيل و الجمل ا و هات الجمل و حط و الجمل ا و حشل الجمل وطعم الجمل و ث ق الجمل امام احمد ص ا ر ه ي ن وعرض عليه بعض ط ل ب ة العلم ممن, ممن معه ا ل م و ا س ا ة فرفض أ ن ي أ خ ذ ه ا ا ل م و ا س ا ة معناها هنا نجسم اللي معي الولد تعال ف أ ب ى أ ن ي أ خ ذ ه ا و أ ق ر ى نفسه يشتغل عسال يشتغل أ ي شيء و ي أ ب ى مطلقا ر ح م ة الله تعالى عليه أ ن ي ر ز ا الناس شيئا من مالهم وعمل إ ل ى الحسن الجروي ميراثه من مصر إ ل ى بغداد م ئ ة أ ل ف دينار فما ان وصله ماله حتى وصل ا ل إ م ا م أ ح م د منها بالاف ث ل ا ث ة فلم يقبل منها أ ح م د شيئا أحمد ل الامام يريد ا د ن ي ا ل إ أ ح م د لا يريد الدنيا ولا يتطلع إ ل ى ما فيها إ ن م ا يطلب ما عند الله فلا مال السلطان يقبل ولا مال ا ل إ خ و ا ن يقبل ولا مال ا ل أ ص ح ا ب في طلب العلم ي ق ب ل و إ ذ ا ج ا ء صدر على جوعه و إ ذ ا أ ر ا د مالا قام يكاري على ظهره عند الجمالين هؤلاء هم الصالحون هؤلاء أ ه ل الورع ولذلك كان ا ل إ م ا م أ ح م د رحمه الله يتتبع أ خ ب ا ر الورع والتورع عن أ م و ا ل الملوك ظلمه كانوا أ و كانوا أ ه ل عدل من الدين والصلاح فلا بد أ ن نفعل ذلك كما كانوا ر ح م ة الله ت عليهم ا ى ع ل ر أ ي ت شيخا وجاءه شيخ من أ ح د ا ل أ م ر ا ء فكان سعيدا به فرحا به يقول لي انظر انظر فرحان على الشيخ والمال الذي جاءه و ر أ ي ت شيوخا ن س أ ل الله العفو و ا ل ع ا ف ي ة دخلوا في دنيا الحكام ودنيا السلاطين حتى ذكر اليوتيوب من أ خ ب ا ر ه م ما لا يتصور ان يقوله أ ح د و أ ن ا أ ت و ر ع عن ذلك و ا ل ع ه د ة على اليوتيوب صوت ص و ر ة وهو يقول من الكلام الذي يخرجه من ا ل م ل ة وهو من حفظه ا ل ق ر آ ن ومن ط ل ب ة الحديث ومن ط ل ب ة العلم لكنه دخل في أ م ر ز م ا د ق ة ا ل ع ل م ا ن ي ة ف أ خ ر ج و ه حتى من دينه يقول لمن يكلمه كلاما لا أ و د أ ن أ ق و ل ه يعف اللسان عن ذكره و ا ل ع ه د ة على اليوتيوب من شاء أ ن ينظر إ ل ي ه ا فلينظر فكيف بمن طعامه من السلطان اليوم كيف بمن شرابه من السلطان كيف بمن كسوته و و ث ي ر س ي ا ب ه من السلطان و ق ر أ ن ا في أ خ ب ا ر الظلمه من ز ن ا د ق ة ا ل ع ل م ا ن ي ة الذين فضحتهم وثائقهم ما لا يحصى عدد ا ت ط ل ع ف ط و ر في ا ل أ ك ل اربعين الف دولار في الشهر الواحد لفلان و أ س ر ت ه ماذا نقول وجاءني بعض الناس ي س أ ل ن ي ق ا ل ي ا ت ي ن الرجل فبالحوالي ابتالي 11 معه فاتوره يشتري ويشتري ويشتري من م ح ل ا ت ما شاء ف إ ذ ا اشترى سكر قال اكتب قرطسيه و إ ذ ا اشترى شاي قال اكتب أ ق ل ا م و إ ذ ا اشترى كذا و إ ذ ا و إ ذ ا كل شيء يريده شيئا آ خ ر ليصرفه على المكتب سكر الدار و زيت الدار و قمح الدار و م و ن ت الدار بتصير اقلام و ب ت ص ي ر كرطسية للمكاتب وجاء ي س أ ل ن ي هل يجوز ان ابيعه بهذه ا ل ط ر ي ق ة قلت له وهذه يسال أ ل ع ن ه عنها مات الهالك رابين قالوا له ياسيدنا الشيخ رابين بيدخل ا ل ج ن ة قالهم أ ر م ي حالي من الدار أ د ب حالي من البلكون ما الذي جرى أ ي ه ا الناس هيك الشيخ الله الشيخ ي قال ح في ظ ه ف بلد يضلل ا ل إ ع ل ا م الناس إ ل ى هذا الحق ي ي س أ ل عن هذا السؤال كان ا ل إ ع ل ا م هذا الربيب حمام في السلام و ح ز م ن ي ن عليه والشاشات كلها بتبكي فالمغفلون راحوا ي س أ ل و ا سيدنا الشيخ ا ل ك ح ل و د إ ذ ا إ ل ى ا د ب ا ر ه دبروا لكن يدخل ا ل ج ن ة يا ع ب د ة ر ب ي ن يا ع ب د ة أ و ل م ر د يا ع ب د ة العجل يا ذ ر ا ف ق ه ا ل ع ل م ا ن ي ة ا ل م ف ر و د ي ن من غ ز ة ومن ا ل ض ف ة ومن ب ق ي ة فلسطين حتى هذا حتى هذا ا ل ف ا ز ا ل و ا خ و ا ق الذي يبث ليل نهار سموما ليتحدث عن رابين كلاما رقيقا و إ ذ ا جاء ذكركم يا أ ه ل المساجد ف أ ح س ب أ ن ك م تعرفون ما يقال حسبنا الله على الظالمين في الخبر إ ش ا ر ا ت إ ل ى أ ن طالب العلم ربما علم من العلم ما لم يعلمه شيخه ف إ ن أ ب ا بكر المروزي ذكر أ ن ناسا من أ ه ل العلم كوهيد كانوا يعلمون شيئا من هذا ويقولون شيئا من هذا فينبغي أ ن ي ت س ع لطالب العلم ليقول ما عنده فيها إ ش ا ر ة ل ط ي ف ة إ ل ى تخصص أ ب ي بكر المروزي في تتبع أ خ ب ا ر الورعين نفاهمين من بن حنبل الشتاب للإمام الذي لكنه كتبه أحمد من فم ا ل إ م ا م أ ح م د أ ب و بكر المروزي ك أ ن أ ب ا بكر ر ح م ة الله تعالى عليه متخصص في تتبع أ خ ب ا ر أ ه ل الورع حتى خفي على ا ل إ م ا م أ ح م د رحمه الله بعض مسائل الورع فذكرها له المروزي ر ح م ة الله تعالى عليه فيه إشارة إلى أن الورع ليس علما يتلقى فحسن فيه إشارة إلى أن الورع ليس علما يتلقى فحسن في ليس يتلقى ليس يتلقى يقرأ لكنه منهج في الزهدي إشارة إلى إشارة إلى الورع علما الورع علما أن أن أو والمراقبة وضبط ا ا ل م ر ق ب ة و ما يدخل الجوف وضبط ما يخرج على اللسان وهو ت ع ذ ي ر عن ش د ة الخوف من الله سبحانه وتعالى ورجاء أ ن يجعلنا الله و إ ي ا ك م منهم اللهم تقبل منا واقبلنا وعافنا واعف و عنا واغفر لنا وارحمنا وعلمنا العلم كله ويسر لنا سبل الورع واشرح صدورنا للعمل به اللهم آ م ي ن وصل اللهم على سيدنا أ ب ي القاسم رسول الله وعلى آ ل ه وصحبه وسلم الله شكرا الله شكرا تسجيله لبانتك عزيز、حبيب. كيف عزيز السهل كون